موجود الحول وليوسف النسان دائما ومن رباط الخيل ترهبون الله بعد وكر بعد وكر اعيدتم ما استطعتم ارهبوهم اقيم الحرب وينصركم عليها ويشفد صدور قوم مؤمنين خذوا تربا من الأرض حفنوه وحثوا واهدفوا شاهد وجوه ونادوا ربكم واستنصراه معذبهم وينصركم عليهم ويشفد صدور قوم مؤمنين إلى الجبهات يا أحرار شامي جنوداً قادة نحو الأمام أعيد الشام من أيدي اللئامي ورد الحق من أهل الظلام إلى الجبهات يا أحرار شامي جنوداً قادة نحو الأمامي أعيد الشام من أيد اللئامي ورد الحق من أهل الظلامي وسيروا وانشدوا النصر المؤزر فكل جنودكم بطل مفافر وصيحوا في الوغى الله أكبر تثل شحافل الكفر وتاصغر يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين <تصفيق> <تصفيق> لا تهنوا ولا تأسوا فأنتم لدين الله والإسلام ثرتم فإن دمتم على ما قد بدأتم يعذبهم وينصركم عليهم ويشرب صدور قوم مؤمنين وطوبا ثم طوبا ثم طوبا لمن لله قد خاض الحروبا فللهيشاء فاستبقوا الدروبا يعذبهم وينصركم عليهم ويشفد صدور قوم مؤمنين بعد ما استطعتم أرهبوهم حارب حيث ثقفتموها خذوهم واحصروهم واقتلوهم <متغرق> يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين هللا هل هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا هللا Hay la hay la Tantazirukum an ummsakla Tantazirukum al ayama